أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الله إن ذلك تقينا ما الله عليك. lay الله عليه. جادك الله نورا على نور. رب السماوات لا يُمكِنُ مِنهُ خِيَطًا <تصفيق> هذاي <تصفيق> قوا الله ما شاء الله لا قوه بالله وكو Wa kaf ما شاء الله ما شاء الله فتح الله عليك فتح الله عليك رب السماوات والأرض وما بينهم رحمان يا سلام الله الله الله الله, الله لا يَمْلِكُنَّ مَن فِي Oh الله. ذلك اليوم الحرق. الله الله. الله الله. شاء فتح الله عليه زادك الله نورا على نور يوم ينظر من ما قدمت يداه ويقول الكافر يُلْكَافِرُ الكافر يا كَنِيتُ تُرَاها الله الله الله الله, الله, الله, الله خلق الإنسان من حالك يقارك الله ارقى الله ارقى الذِي علم الْقُرْآنَ وَخَلَقَ الْأَنْعَامَ وَإِنْ سَمَّى مِنْ يقول ربك ما شاء الله وكفى الله عليه كن <تصفيق> إن من نسى لنا طوناهم تره الله, استرى الله. إن قوم